أفمن يحلم أنما நூ பூணவி وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصْلِحُوا وَيَمْشُونَ فِي سَبِيلِهِمْ وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَيَقْفُونَ إِلَيْهِ வல்ல பவ هم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون في <تصفيق> الحسنة السيئة أولا